رواه أحمد. ها نمشي الواحد من هالسوق يطلع على طول شوف شوف الله. هذا الشخص في المجمعات الناس عسى الله يهديه ويصلحه. الله يهداه عليه ويطلع من هالسوق. توكلنا على الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه. الإثم حواز القلوب وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما يصنعون